إ ذ ا وقعت الواقعه ليس لوقعتها ك ا ذ ب ة خ ا ف ض ة ا ل ر ا ف ع ة إ ذ ا رجت ا ل أ ر ض رجا وبست الجبال بسا م فكانت هباء م ب ث ا م وكنتم أ ز و ا ج ا ث ل ا ث ة فاصحاب أ ص ح ب الميمنة ما أ ا ل م ي م ن ة و أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة م ا أصحاب ا ل م م ش ة و س ا ب ق و ن السابقون أ و ل ئ ك المقربون في جنات النعيم ثلهم قليل من ا ل آ خ ر ي ن على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون ب أ ك و ا ب و أ ب ا ر ي ق و ك أ س من معين لا يصدعون عنها ولا ينصرون فاكهة م م ا ي ي ت خ ر و ن و ل ح م طير م م ا يشتهون وحور ع ي ن ك أ م ث ا ل ا ل ل ؤ ؤ ل ا ل م ك ن ن و جزاء كانوا ي ع م ل و ن لا ي س م ع و ن ف ي ه ا ل غ و ا و ل ا ت أ س ي ل ل ا س ل و م ا ل ا ا وأصحاب ا ل ا م ي ن في سدر مخضود م وطلح ه وظل ممدود وماء مسكوب و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة وفرش م ر ف و ع ة إ ن ا ا ن ش أ ن ا ه ن فجعلناهن أ ب ك ا ر ا عربا أ ت ر ا ب ا ل أ ص ح ا ب اليمين ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن و ث ل ة من ا ل آ خ ر ي ن و أ ص ح ا ب الشمال ما أ ص ح ا ب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إ ن ه م كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل ان الاولين و ا ل آ خ ر ي ن لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم إ ن ك م أ ي ه ا الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين